أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تراءا ينهمت في ذم من الدم, من الدم ke ton ve ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم ونطمع أن ربنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربا Aya <Sessizlik> تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاءَكَ حرموا <Sessizlik> لا <Sessizlik> <Sessizlik> Ve <Sessizlik> kulu ve akhizukum billahi fi aymani kum wa bima فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون لكم أو كسوتهم أو تحرير رقاح فمن لم يجد فصيام ألا ثلاثة أيام فما لم يجد ثلاثة أيام zalika kafaratun imanikum zalika kafaratun كذلك يبين الله لكم Yeah. رسوم من عمل الشيطان، رجالا من أعمال الشيطان فجتني ve deni la alakum tuflihun ya Şeytan o ayi yuqiyab İnne ma في عبينكم العذاب والبضاء والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن كرِّ الله. Ve ansuddu وَتِيَعُ اللَّهُ وَتِيَعُ الرَّسُولَ وَحْذَرُ فَإِنْ تَنَائَتُمْ فَعَلَمُوا أَن سَالَنَ لَنِذِنَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاخُمْ فِي آبَائِهِمْ إِذَا مَتَّ وَأَمْرُ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ تَرَوَّا سَلُونَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ yeah AYDIKUM WARIMAHUKUM LIYALAMA ALLAH MEN YAKHAFU BİLWAYB FAMANI WATTADAB AYDIKUM WARIMAHUKUM LIYALAMA Kafalı onlar Ya. وَمَن قَتَلَ نَفْسًا مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَЗАَاؤُهُ جَهَنَّمُ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو, أو كفارة طعام مساكين أو ذلك صياما ليذوق وبالاره أفا الله عما عم سلف ومن آذا في تق